وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة وَلَا يأتون الصلاة إلا وهم كسال وَلَا لا ينفقون إلا وهم كارهون